وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاوصيكم ايها الناس ونفسي بتقوى الله جل في علا فان من اتقاه وقاه ومن اقرضه جزاه ومن شكره زاده ايها المسلمون ان الله جل وعلا حبب السفر الى نفوس كثير من خلقه وجعل في السفاري حكمًا كثيرة نعم جعل الله في السفر المباح فضائل ومحاسن كثيرة ففي السفر التعرف على ايات الله في خلقه في اجناس الناس والوانهم في عاداتهم وتقاليدهم في افكارهم وطباعهم فَيَزْدَادُ إجلالاً لِلَّهِ وَتَعْظِيماً لِقُدْرَتِهِ وَإِقْرَاراً بِعَظَمَتِهِ وَإِقْبَالاً عَلَى طَاعَتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لا لِلْعَالَمِينَ فِي السَّفَرِ التَّعَرُّفُ عَلَى آيَاتِ خَلْقِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ تَكْوِينِهَا وَمُنَاخِهَا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 وهذه الرياح التي تهب على كثيب الرمال فتحمل ذرات الرمل سبحانه علم اعدادها وكتب موازينها انظر وتفكر وتامل في عجائب المخلوقات فانه مما يزيد العبد معرفه بربه ويقينا بان لهذا الكون مدبر لا رب غيره ولا معبود بحق سوى فالمسافر يتامل ثم يتدبر ثم يخشى كل ذلك حينما يرى عجيب صنع الله وعظيم قدرته صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعل ولقد انكر الله سبحانه على من فقد هذا الاحساس المرهف بقوله وكاين من ايه في السماوات والارض يمرون عليها يمرون عليها وهم عنها معرضون من ارتحل في ارض الله الواسعه من ارتحل في ارض الله الواسعه تلمس العبر وقلب الفكر اعتبر باحوال ماضيه في اقوام سالفه وقد مر بهم ضعف وقوه وغنى وفقر وصحه وسقم ومر العبر في غيره اعتبر في السهر ترويح عن النفس وطرد للسامه والملل فيتجدد النشاط وتدفع الكآبه وتصقل النفس يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لحضله يا حضله ساعه وساعه السفر يسفر عن اخلاق الرجال ويكشف الستار عن مكنونات طبائعهم والراحل يعرف الناس على حقيقتهم خلال السفر بل ويعرف أثناء ذلك عيوب نفسه فيعالدها ويصلحها إن كان من أولي الألبام في السفر زيارة الأقارب والأرحام وقد زار رجل أخا له في قرية أخرى فارصد الله له على مدرجته ملك فلما اتى عليه قال اين تريد قال اريد اخلف في هذه القريه قال هل لك عليه من نعمه تربها قال لا غير اني احببته في الله عز وجل قال فاني رسول الله الي بي ان الله قد احبك كما احببته في رواه مسلم حين ينتقل المسافر في رحلته فانه يتذكر انه مسافر من الدنيا الى الاخره فالدنيا ليست دار قرار وان طال هذا السفر او قصر فان له نهايه ولا بد ان ينقضي والعاقل من تذكر وتدبر ثم نظر في حاله وقدر ثم اخذ للامل اغبته واعد للسفر عدته وتزود بخير زاد الا وهو التقوى وهو في حقيقه الامر في رحله الى دار القرار فالاجال قاطع الامل كم من مسافر ينتقل يحدوه الامل ويتضح انه سائر الى مكان الاجل فمن سافر لمقصود شريف وغرض مباح كانت السلامه والعافيه والا فسوء الخاتمه والعياذ بالله عباد الله للسفر اداب للسفر اداب ومن ادابه تقديم السخاره لله بين يدي سفره فان الله تعالى اجر العاده بسلامه العاقبه عند حصول ذلك وان يتوب الى الله من كل معصيه ويستغفر من كل دم فالاعمار بيد الله ولا يدري العبد ماذا وراء سفره هذا فيبدا برد المظالم وقضاء الديون او يوكل في قضائها يستحل من كانت بينه وبينه مظلمه يكتب وصيته ويشهد عليها يسحب الخروج للسفاري يوم الخميس وان يكون اولا النهار لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم وقال ايضا عليه الصلاه والسلام اللهم بالك لامتي في بكورها وكان اذا بعث سريه او جيشا بعثهم اولا النهار وكان صخر راوي الحديث رجلا تاجر وكان اذا بعث تجاره بعثهم اول النهر فاثرى وكثر ماله من اداب السفر التوجه الى الاحتماء بالله تعالى ورجاء حفظه فيقال للمسافر استودع الله دينك وامانتك وخواتي معملك فيرد عليه المسافر السودعك الله الذي لا تضيع ودائعه ومن جعل ولده واهله وديعه عند ربه عاد وهم على خير حال وحين اراد بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان يسافر قال له يا رسول الله اني اريد ان اسافر فاوصني اني اريد ان اسافر فاوصني قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف فلما اولى الرجل قال اللهم اقبله هنا وهون عليه السفر اخرجه الترمذي مع العربات الفارهه والوسائل الميسره تقاصرت الازمنه وقل الجهد المبذول الا ان الاخطار المبثوثه في البر والبحر والجو لم تنعدم وحوادث الطرق في العالم لا تزال اضع من افتك الاوبئه وقد يتعرض المسافر لوعثاء السفر وعقبات الطريق لذا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستعيذ بالله من وعثاء السفر وكآبه المنظر وسوء المقلب في الاهل والمال والولد فاذا ارى فاذا ركب للسفر قال الله اكبر ثلاثا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 اللهم اني اعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل واذا رجع قاله النوازاد فيه آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون خرجه مسلم ويستحب للكاره من الدعاء في السفر فقد اخرج التلمذي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيه دعوه المظلوم ودعوه المسافر ودعوه الوالد على ولده التوجه الى الله بطلب الامن والحمايه لم يكن يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم في اي منزل ينزل به قال عليه الصلاه والسلام من نزل منزلا ثم قال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 واشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانك واشهد ان محمد عبده ورسوله الداعي للضلال صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه اما بعد فاوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي النجات وسبيل النجاح عباد الله ولكون السفر مضنه المشقه والعناء حظي بنوع من اليسر والسهوله في التكاليف الشرعيه دفعا للحرج فالصلاه الرباعيه تقصر ركعتين ورخص في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لمن كان سائرا في الطريق اما اذا حل الانسان ببلد وهو مسافر فانه يحضر الجماعه في المسجد فهو واهل البلد حين اذا سوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل اعمى ليس له قائد هل تسمع النداء للصلاه قال نعم قال فاجد اخرجه مسلم ومن الناس من يقضي ساعات ليله في سهر فارغ والسمر الخادع فاذا ما تقارب وقت صلاه الفجر تسلل الى فراشه صام من ادليه عن نداء الحق مفوتا صلاه الفجر مقيما على ذلك كل ليله وهذا ذنب عظيم نعوذ بالله من اللهو والكسلان لقد بلغ اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي الفجر والوتر انه لم يتركهما في حضر او سفر الى ان توفاه الله تعالى يجوز اداء السنن والنوافل على الراحله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته اينما توجهت به دابته والمتنفل على الراحله ليس عليه الا الايماء والانحناء ويجعل الانحناء السجود اخفض من الركوع ما لم يكن هناك ضرر تسائق السياره مثلا ومن الرخص جواز المسح على الخفين والجوربين اذا اراد الوضوء ثلاثه ايام بلياليهن ومن السنن التي دثرت ما رواه كعب ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم من سفر ضحا دخل المسجد فصلى ركعتين قبل ان يجلس رواه البخاري ومسلم ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطرق الرجل اهله ليلا اخرجه البخاري ومسلم وثبت النهي الصريح عن زياره اماكن العذاب فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم ان يصيبكم ما اصابهم الا ان تكونوا باكين ثم قنع رأسه واسرع السير حتى اجاز الوادي خرجه البخاري ومسلم اللهم اننا نسالك رحمه تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا